Weer in die trap lopen en we gaan samen de maa. Weer in die trap lopen en we gaan samen de maa. Weer in die trap lopen wanzaa hatta alghamma hala hala hala bilay يا العيد في طلتك هيضت وجداني والعين في شفته الاحباب مهتمه في طلتك وجداني في هذاك يصرخ فرح مشتاق لاخواني هذاك يصرخ فرح مشتاق لاخواني maar het is dat je het dat je het dat je het dat من زحمة الغم فيها سعد من زحمة والعيد كله أحب نور لكواني يجعل لي ملك يا لك لي ملك يا يوما والعيد كله لي ملك يا ملك عيادي يا يا سمعني الحاء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 خليك يا قلبي مثل ملبوسي يالهاني نظيف ينبض غلا صافي بهدما خليك يا قلبي مثل ملبوس يالهاني نظيف ينبض غلا صافي بهدما يا العيد يا بالحيل فرحاني يا العيد بالحيل فرحان ja, wees niet bang. Wees niet bang. niet bang. Wees niet bang. Wees niet bang. Wees niet bang. niet bang. Wees niet ات الغمه وانت بت فيها سعد <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث>